أن تعتق رقابنا من النار اللهم إنا نعوذ بك من فثنة النار ومن عذاب النار ونعوذ بك اللهم من شر الغنى والفقر يا ذا الجلال والإكرام إلهنا،, إلهنا ها نحن قد أمسينا في بلد حرام وفي بيت حرام وفي ليلة من أفضل الليالي وفي الثلث الآخر من الليل الذي تقول فيه هل من سائل فأعطيه هل من داع فأستجيب له هل من مستغفظه فنحن نربع معك فالضراعة إليك ندعوك فاستجب لنا ونسألك فأعطنا ونستغفرك فاغفر لنا يا للجلال والإكرام إلهنا إلهنا أطعناك فشكرتنا وعصيناك فأمهلتنا وإن رجعنا إليك قبلتنا اللهم فاقبلتنا واغفر زلتنا يا الجلال والإكرام إلهنا إلهنا علمك فينا سابق وقضاءك بنا محيط وأمرك علينا نافذ أطعناك بإذنك والمنة لك وعصيناك بعلمك والحجة لك اللهم فبرحمتك ثبت خوفك في قلوبنا حتى لا نرجو سواك ولا نخاف غيرك يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم أنك إن كنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضيعة تكلنا إلى ضيعة خطيئة وذنب، اللهم إننا لا نثق إلا برحمتك فاغفر لنا ذنوبنا كلها ضدها وجلها يا أبا الجلال والإكرام اللهم اختم لنا اللهم اختم لنا شعر رمضان بغفرانك اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك وجد علينا بأوفر الحظوظ من رضانك وارزقنا من خشيتك ما تحول به بي بيننا وبين عصيانك ولا تقطع عنا ما عوتنا من جميل إحسانك اللهم وفقنا للصالحات قبل الممات وأرشدنا إلى استدراك الهفوات من قبل الفوات وألهمنا أخذ العدة للوفاة قبل الموافاة ونجينا يوم العبور على الصراط حين تنسكب العبرات واستجب منا صالحة الدعوات وحبلنا في الدنيا لذة المناجات وفي الآخرة سرور التحيات وبلغنا ما لا تبلغه آمالنا وأعمالنا من الخيرات واستجب منا صالحة الدعوات اللهم اجعل معتمدنا عليك وحوائجنا إليك ووقوفنا بين يديك وتضرعنا إليك اللهم طهر قلوبنا من الأدناس أعدنا من شر الجنة والناس واحفظنا من شر كل بلية أو باس اللهم أرخص أسعارنا, اللهم أرخص أسعارنا وغزر أمطارنا وطحر سرائرنا وقضي ليوننا واجمع على الهدى شؤوننا وارحم أمواتنا, وارحم أمواتنا واسمع صوتنا وحسن أخلاقنا اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه أماننا وأعمالنا من الخيرات فبلئنا يا ذا الجلال والإكرام